يا <سأعى> مالك كل البشر يا ولينا المنتظر يا كل البشر يا ولينا المنتظر كل البشر يا ولينا المنتظر عجل يا كافي بوك ينتظر احبابك ترت يا سيلين العجرش وطال الغياب شخصك تناطر بقد الشيب وشباب يا سيلين العجرش وطال الغياب شخصك تناطر بقد الشيب وشباب طلعتك ظلت تعد يمت الاحبابك ترد طلعتك ظلت تعيد يمت يا وليننا يا ولينا المنتظر يا ولينا يا ولينا المنتظر يا ملك البشر يا ولينا بينا يا مولاي اشواقك تزيد نروى تدرب شوفتك والله الشهيد بينا يا مولاي اشواقك تزيد نروى تدرب شوفتك والله الشهيد ندري مو طبعك تصد يمتى احبابك ترد مو طبعك تصد يمتى احبابك ترد يا ونيني يا ويلينا المنتظر كل البشر <تصفيق> <تصفيق> كل البشر يا يا يا قبس من نور سيد المرسلين اظهر وزلزل عروش الظالمين يا من نور سيد المرسلين اظهر وزلزل عروش الظالمين ثاني حتى اللي بالمهد يمته احبابك ترد ثاني حتى اللي بالمهد يا ونينا يا ولينا المنتظر يا ولينا يا ولينا المنتظر يا مالك كل, كل البشر يا ولينا المنتظر يا مالك كل عجل وسارت لك تنطر تعود واحنا يا مولانا انصار الجنود عجل وسارت لك تنطر تعود واحنا يا مولانا انصار مولانا انصار الجنود في دوالك مال ولد يمته احبابك ترد في دوالك مال ولد يمتى احبابك ترد يا وليننا يا ولين المنتظر يا ولين يا ولين المنتظر يا ملك البشر يا ولين البشر يا ولين المنتظر اجي فاصب بعد يمتى احبابك ترد يا ويلينا يا المنتظر يا يا المنتظر من قناة 14 صوت الحسين هلك نبعثلك تحايا نبحنين هلك نبعثلك تحايا نبحنين من قناه 14 صوت الحسين هلك نبعثلك تحايا نبحنين هلك نبعثلك تحايا نبحنين سيدي طال الوعد يمتلح بابك ترد سيدي طال الواد يمتلح بابك ترد يا ويلينا يا ويلينا المنتظر يا ويلينا يا ويلينا المنتظر يا ملك البشر يا ويلينا المنتظر يا ملك البشر يا ويلينا المنتظر عجنم شاف بون يمتلح بابك ترد اجلو كاسي باي يا متا الاحباب يا ويلينا يا ويلي منتظر يا ويلينا يا ويلي منتظر ايام الفرح والسرور وعدها قوم يا المهدي احسبها وعدها قوم امجادك احيها قوم امجادك احيها وعدها الليبسي حماد جنويا التوزيع والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي كلمات الشعر الحسيني علي الجواد المحمدوي اداء كليم الحسين مولى بسامه الشمري المنتج علي منصور المعلم. أجلك في بعد امتى لأحبابك ترضى